بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق المهت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر بل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شديقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فود سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَطْبِرْنْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا اللَّذِيْءُ وَجُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي الْغُرُونَ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لدوا في عزو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 فَسَدًّا لَّهُنَّ مَن هو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون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 فلا تطع المكذبين ودوا لهم تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاه بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إ تُت لا عَلَ آياتةُناَاقالَا سَط الأولين سَنسم غودخُرطُون إِا بَدنابُم تَمابَلَنَا أَصحابَ الجََّةِ إذأَتُ سَ لَا يَصْرِب م مُصِْغين وَلَا يَسسْنون فطاف عليها طائف من ربك والهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناده مصبحين أن اهدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَقَدْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونْ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَمْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فانقض بنا بعضهم على بعض يتناوب قالوا يا ويلنا اناكم ماطغون عسى ربنا ان يبدلنا خيرا من ذا ان الى عذاب نار غاب كذلك العذاب ولا عذاب الاخره أكبر. لم كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم ففنجعل للمسلمين اكل المجرمين ما لكم كيف تحكمون املكم كتاب فيه تدعون ان لكم فيه لما تخون أَمْلَكُهُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ غَلَبْكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَكْتُبُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أذوني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرلهم من حيث لا يعلمون وهم لي لهم إن كيدي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مشقلون أم عنده الغيب فهم يكتبون تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون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 وجاء فرعون ومن قبله والمكتفكات بالخاطئة أعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طرى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصوج نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع بالكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدامه خمسين ألف سنة فاصبث صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قئيبا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 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهبهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة معين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أكسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهطهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 لا تزد الظالمين إلا ضلانا مما خطيئاتهم أغلقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوش الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.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 فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشعر قريب بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراء قتلدا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرى رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابًا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كَادُوا يكونون عليه ببدا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 نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتد القرآن ترتيلا إنا سنلتي عليك قولا ثكيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مكيلا إن لك في النهار سبحا طويل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً.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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجلوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله رفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهد والرجز فهجر ولا تنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا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 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يساء ويهدي من يساء وما يعلم جنود ربك إلا هو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 قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معجزين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يقتاص حفا من منشرة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 إلى ربها ناظرة وأجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراك وكيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأولالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بِهَا عباد الله يفجرونها تفجيرا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 ويطاف عليهم بآية من فضة وأكوام كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج غازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك الكرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وانكل اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما سكيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تذديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أكتت لأي يوم أجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نملك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألن نخلقكم مما مجين فَدَعمهُ فيِي قَاع مكين إِ قَدَرٍ مَعلُوب فَقَدمَا فَنَمَّ القَادِعون وَإِرُ يَومَئذِ للِلْمُكَذّبين فد نَّدعَ الأأَنْغَةِ فاتَ حْأَ وَأَمواتَ وَدَنافِي نَا رواسِي شَامِ خاتٍ وَسْقَنكُمْ م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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا وَأَشْهَدُوا هَلْ مِنْ بَاقِيَةٍ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا كيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون